سأل المخالف حين أنهكه العجب هل الحسين مع الروافق من نساهم لا ينقض تبتق الحسين بثغرهم وعلى امتداد الدهر أوقد كلها وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكرب لا شرب أو لم يحل كف البكاء فما عساء. ويجدي والحسين قد احتسى فأجبته ما للحسين وما لكم يا رائدي ندواتي آلية الطارة إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفين الرثاء له نساء والحر لا ينسي جميل ورده ولئن نساء فلقد أساء إلى الهداء يا لائمي حب الحسين يا جننا واجتاح أودية الضمائر واشرأت